بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى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 وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِئينَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِئْسَتِ الْقَالَ الَّذِينَ كَسَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَسَرُوا لِلْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تهلكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم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 كان من عند الله وكفرت به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الغالبين. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أب إلا نذير مبين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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فتيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم اتقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وفي خاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك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 خرج وقد خلت القرون من قبري وهما يستغيثان الله ويلك آمن, آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولا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 وَيَوْمَ يُعَرَّضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ وَيَوْمَ يُعَرَّضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتُنَطِيبَاتٍ فِي حَيَاتِكُمُ الْدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكثرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عادم إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدو إلا الله ألا تعبدو إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أتيتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا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 لهم في ماء مكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا واذ صارا فما اونا عنهم سمعهم ولا اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأسئدا فما لمعهم ولا أضاعهم ولا أفسدتهم من شيء إذا كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون.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 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَثَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ثَلَمَ مَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَصَدَّ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَصَدَّ فلما, فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمٍ مُنْذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا لَكُم مِنْ ذُلٍّ بِكُمْ وَيُجِرُّكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءٌ هُنَاكَ فِي غُلَظَةٍ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 لشيء قدير ويوم يعرض الذين كثروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صدر رأول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر كما صدر رأول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة منها. بَلَغَ فَهلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ